John فقال إني سمين فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم غربا بالمين فأقبلوا إلى الله, الله أكبر سمع الله من حمدا فلا ولك الحمد الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط I'm yeah. oh. Ó, ez